أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم لَ في العون في المَْدَ إنِ ج منِ ي وجناهم من جنات ورد هَا ذَنِي إر إلَ لَمََّا تَوْرَ أَجََّ مِ قَالَ أَْسْ حَبُ مُوسَئِنَّ لَ مُذِرَكُ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 لَمَّثَوْر أَنجََِّ قَالَ أَوْف عَُمُوسَ النَّ لَ مُذُ رَْبُ نَو وقف كن كل فرقك فود اللهظيم <تصفيق> واذلفنا فم الاقرين وان جننا موسى من معه اجمعنا نفهم ان ورقنا الاخرين ان في ذلك لايه لا وما كاننا ان Allah oh, تعبدون قالوا نعبد مَن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وعلى أليسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعون لَنَكُم أَوْ يُظْهِرُ نُقُولُ بَلْ وَجَدْنَا عَذَابًا One minute. رب عبلي حكما وألحقني بالصالحين واغفر لأبي رب هب لي حكما وانهقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر أول اليل عشر و الشمس والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر وَثَمُودَ تَنَادَى لَهُمْ نَجْعُصُ صَخْرَ رَبِّ الْوَدَّ وَأَمْ فِي رَوْنَ ذِ الْأُتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا في fence d'un fan soit bal im bo aucun ça ou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 ربك والملك صفا صفا وجيء يا ربك احد يا انيته النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه بما فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك إياك, إياك نعبد وإياك نستعين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 a na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 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللََ يمِونَذِلُغَعِبِ وَيقم نَوْ وَلَا تَمِ مَّ رَزَكُ